وجد حالي للشاعر بخيط البريدي. ألا يا وجود وجد عاد طريق <تصفيق> حجراش ولا على مناع الشغله سوى جاذ وان داه دوان لمن وصوت على ربعه ولا كان ربعه ماش ومن حر ما بهدل خاده بدمعاته طراله زمان فيه يا ما غباش مغباش ويا ما حما ما من القوم لا جاته الا مش ولا لا ابنا الشغلا سوا جار و ونته غزا العرقهنا و ضار وعلى لا مش لو الناس سمع هلاش تعز وركب الخيل ثم رد نوقاته ويا وجد حالي وجد شيخ غدا فراش كريم البلا منه من طيب من هلا يا وجودي وجد عدن طري غراش ولا شغلا سوى جر واناته غزوا العرب قبله وغاروا على الأدباش ولا عود باش الداهل دور لمن جاته جفوه العرب كلا وحتى القريب الحاش وهو خابر أن نفهم نفعهم بواقفته ألا يا حضوض الطيب لقي فشترا زن قف والسهر ذي بداياتا انا يا وجود والدعاء طرح حضرش ولا له بنا الشغلا سوى جار ونته غزال العرب له وغار وعلى لما ولا عاد بشد دايدو يقولون ليصبر ترى من صبر يعتاش فقول البلا البلاف اللي قطر الفرح فاته يقصدني الفرحة وهم يجيبكاش ونوبني يطوف قصد ويشاح فرحاته ألا يا وجودي ودعا دم طريح ولا Shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, shagla, ترى يا عيوني ما يفدش كذير بكاش على واحد قفى وقطع علاقاته ولا يقدم سري عساها تفيد خطاش على ديرة فيها هي آخر ملاقته ترى القلب ما ينبض شبكه ملامح ترى القلب ما ينبض العاشق حصريا على شبكة ملامح